الفنان صهيب الحطوم أحلى سفي جبنا لا جبنا لا جبنا لأ وجمال سهر عملنا لأ عملنا لأ عملنا لأ ما هاي البأ لأ, لأ عاروستنا بتسوات إلا الليل حالا جمالا يا امريل لي بلا ابيضه تحت اللي يا يا يا أمر يا يا علعته بالدار بالصلغوطالونا جينا احبابك طار خلي الليل نهار نهنيكم وتهنونا Sayfutirso, Sayfutirso, Sayfutirso. أحلى عرسو, أحلى عرسو, أحلى عرسو, أحلى عرس. يلبأ الجبال, يلبأ العارصين بصدقاته داخل القل مجمعنا. شرف كمال اشتقنا لك زينا الساحة كرمالك ضلينا اليك عقبالك تحضيت بمهم دلالي زي ضلينا نقل لك ضلينا عقبالك انت بما ش الأرض إمارة على العتاب بالدار بس جينا حب بكتار خلي الليل نهار نهنيكم سماها عرستنا مدلله وكمال بالبدل معطره بالحلال تقرب له الليل عرسنا ما جمله بابا باللي تقرب الليل يا عرس نام جماله وبرش الارض مار على العتبة بالدار بالصلغوط لاونا شينا احبابك طار خلي الليل نهار نهنايكم وتهندونا برش الأرض مار على العتبة بالدار بالصلغوط لاونا I